بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل رَأَتْ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ مَعَبَدَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُطِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثم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 مَرِثَابَ لَهُ أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْضِ الْعُمُرِ لِكَي لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج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 ومِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ فَانْتَظِرْهُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ مَن يُرِيدُ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 وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا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 لَْ تََأََّ اللَّ يَسُّدُ لَهُ مَا فيِي السَّموَاتِ وَمَا فيِي الأأَغض وَالشَّمسُ وَالقَمَر وَالشَّممسُ وَالقَمَرُ وَنّجُوم وَجِبال وَالشَّجَرُ وَذَّو ب وَكَثِي مِنًاَّا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 يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريف وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن إن الذين كفروا عَن عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم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 وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوسان واجتنبوا قول الزور فاجتنبوا الرجس من الأوسان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به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 سَبَعضَهُ ببَعْض اللههُ الذمَة صَام ييع بع وَصَلَواتُ وَما ساجِدُذكَرُ فيِي حَسم اللهَّ كَسيير وَلاَا يَصُرًا اللهَّهُ مَنْ يَصرُرُ إنِ اللهَّه لَقَوّ عز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 وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وسمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم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 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَنَّهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثم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 م رَب وَقاسةِ قُلوبُهُم وَإِن الوَّالِمينَ لَ فيِي شِقاقِ بَعيد وَالْيَعلَمَ الذي نَوتُ لعمَ أَهُ الحَقُّ مِوبِّكَ من فَهُؤ مِنوا بِهِ فَتُقتَ لَ قُوبُهُم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنعَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ فَمَا بُغِيَ عَلَيْهِ لَا يَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن يدعون من هو هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ هو هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ عَلَيْهِ نَبَاتًا فَأَخْرَجَ بِهِ زَرْعًا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 وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ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 وَإِنْ يَدَلُوكَ فَقُول اللههُ أَلَم فيِمَا تَعملُون اللهَّهُ يَحكُ بَيْنَةُم يَوْمَ القامَةِ في م كُُم فيِيهِ تَغْتَلِفُون لَم تَعلَم أَ اللهَّه يَعلَمُ م فيِي السَّم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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسكون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشز من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إني إن الذين تبعون من دون الله لن يخلقوا زبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الزباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حقا فَقَدَرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 وجه هذه هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم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 ف أعمل المولوان من